أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِمًّا وَقَالَ الْحَنْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا الجن کلینگی سرائی فهم جل حتى طالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي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 قربا ما هو عذابا شديدا او لا ابحا له او لا ياتي اني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال حرت بما لم تحظ به وجئتك للسبئ بنبئ يقين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 بَلَا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِمُونَ الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقي إليه ثم تول عنه فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وهي بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعالوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملوافتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن ألو قوة وَلَوْ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَالْأَمْرُ إِلَيْكَ فَانظُرْ مَاذَا تَأْمُرِينَ عَلَى الَّذِينَ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا عِزَّةَ أَهْلِهَا فِي وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ وَإِن مُرْسَلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ آتُونِي مِن دُونِي بِمَالٍ فما آتاني الله آتُونِي لكم دل انتم بهديتكم تفرحون ارجع اليهم فلنأتيهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجن مننا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 إليك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإنما يا ربي غني كريم قال اذكروا لما عرشمان انظروا تهتدين ان من الذين لا يهتدون قال اذكروا لما عرشمان تكون من الذين لا يهتدون لما جاءت قيلها كذا عرشف قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من لا له دخل الصرف فلم لما رايته حلت رجته وكشفت عن سبايا على انه صرح ممرد من قوارير على رب ان ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد رسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن أعبدوا الله فإذا هم قال يا قوم لم تستاجرون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم كَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةَ رُسُلٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ قَالُوا اتَّبِعُوا بِنَّا إِنَّا لَمَبِيتًا مَّا هُوَ أَمْلَهُ ثُمَّ نَقُولُ إِنَّ لَنَا وَلِيًّا مَا مَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَا لَهُمْ وَقَوْمًا أَجْمَعِينَ فَتِنكَبُ بُيُوتُهُمْ قَاوِيَةً بِمَا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 بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا إلا أن قالوا أخرجوا آل من قريتكم هم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنزل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاء الله خيرنا مما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء بدنا به حدائق ذات بهجه ما كان لكم ان تنتم بتو شجرا الاله مع الله بل هم قوم يعدلون ام من جعل الارض قرارا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 وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَاهُمْ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ أَمْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الْرِيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَاهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّنْ يَبْدَعُ الْقَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ إِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كنتم قل لا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَلاَ الأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ بَلِ الدَّارُكَ عِلْمُهُمْ فِي الآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عمون وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وهباؤنا أئنا لمخرجون لقد رعدنا هذا نحن وهباؤنا من قبل إن هذا إلا ساطير الأولين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 وما من غايبه في السماء والارض وما من غايبه في السماء والارض الا في كتاب مبين ان هذا القران يقص على بني إِسْرَاءَ إِلَى أَكْثَرِ الَّذِينَ هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَإِنَّهُ لَهُ دَأْبٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى وَلَا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم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 وَيَوْمَ نَشُورُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوجًا مِّن مَّن يَكْذِبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُزَعُّونَ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهُ قَالُوا أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِنَا وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا ذَٰلِكُم تُعَامَلُونَ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ يَسْكُنُ فِيهِ أَلَمْ يَرَوْا أنا